ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صف لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم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 ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الرَّجِنِ